إذ هم قوم أيّ بسقون إليكم أيديهم إذ هم قوم أيّ بسقون إليكم أيديهم فكفّوا أيديهم عنكم واتقوا الله 111. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. ولقد أخذ الله ميتاق بني إسرائيل وبعثنا منه متني عشر وقال الله إني معك لأن أقمت الصلاة واتيت مُزكاة وآمنت برسولي وعذرت مُهم وأقرضت الله قُضا حسنا وَأَقْرَبْتُ مِنَّا قُرْبًا حَسَنًا لَّكَفْتُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُوضْهُم مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة قليلا منهم تأفو عنهم والصح إن الله يحب المحسنين